اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فاهتز العرش ط ر ب ا واستبشارا وزد وازداد الكرسي هيبه ووقارا وامتلات السماوات أ ن و ا ر ا وضجت الملائكه ت ه د ي ل ا وتمجدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله ولم تزل ام و ترى انواعا من فخره وفضله إ ل ى نهايه تمام حمله فلما اشتد بها الطلق باذن رب الخلق ا وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم y Thank you. Boba <laughs> r g o t والصلاة والسلام ا على ل ل س م أشرف ر يا ن ن س ي د ونبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين يا محمد آل سيد السادات ونور الموجودات يا من هو اقرب ل ل لمن وألم م مسه ضيم وغم ج أ أ يا أقرب الوسائل الى الله تعالى ويا أ ق و ى المستند أتوسل إلى جنابك الأعظم بهذه السادات. وأهل الله وأهل السادات بيتك إلى الله الكرام جنابك بهذه أ ن تقدمنا ل ح ض ر ة الله عز وجل طاهرين مطهرين بشفاعتك يا أ ر ح م يا سيدي يا رسول الله يا ر ح م ة يا من أ ر س ل ه الله تعالى ر ح م ة للعالمين اللهم يا ربنا يا الله كلنا لك عبد يا الله و أ ح ك ما يقول لك العبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربي